قلنا نقول قابل قلنا نقول لكل ما غلبنا إنا بالماتر والآن ظهرت الحبيثة وما قضية له ماتر من طبع الله نقول أيضا إن أصحاب هذه الجريات لا أقول غلبنا فليس له ماتر لكن أقول ما استمال بعث الأنفس إلا بالماتر وعاد العروس الذين لا يؤمنون برقاده وايضا لا يؤمنون بقول الله عز وجل ويتق الله يجعله مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب بحمد الله اهل السنه يغدرون المجتمع غور باله شيخ رضيع لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. شيخ رضي الله عنه الحرمين ونجد. نعم، الحمد لله يغزل الحزبين غفر ويطيع لهم علينا. شيخ أبو الحسن بن علق. شيخ حمد بن عبد الوهاب في الحديدة. شيخ محمد نان ايضا بناطر كذلك ايضا جانب الخير شيخ القاسم وهكذا ايضا الاخ محمد الصومالي نعم وماذا يغدلون الحديث قال الله المستعان غارقله وقلقه الجوزيه يقول كان يتحدى كان يتحدى الوفائي وبعد ذلك ايضا نحن نتحدى الوفائي